والذي قام بشرحها ف ض ي ل ة الشيخ صالح ا بن فوزان الفوزان وقد ابتدا الشيخ حفظه الله بشرح هذه الرساله ة في الثامن من ش ر الهجرة نترككم الشريط والقدرية؟ شوال النبوية والآن وهذا يقول والمعتزلة لعام الثالث نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول هل هؤلاء الجهمية إليكم هل مع نعم من أحسن حاضرون في زمننا هذا و إ ن كانوا حاضرين ففي أ ي مكان هم والله أ ن ا ما أ د ر ي انهم في أ ي مكان لكنهم حاضرين وكتبهم م و ج و د ة ويتكلمون في المجال في المحاضرات وفي ا ل إ ذ ا ع ا ت حط بالك ه لهم تسمعهم في ا ل إ ذ ا ع ا ت في المحاضرات في المحطات ا ل ف ض ا ئ ي ة لا كثرها الله وفي الكتب موجوده في... في الفصول ا ل د ر ا س ي ة ي ص ر ح و ن بهذه ا ل أ م و ر لكن في بلادنا قد يختفون ولا ي ص ر ح و ن وفي البلاد ا ل أ خ ر ى يدرسون ع ق ي د ة ا ل م ع ت ز ل ة ع ق ي د ة المعتزله ة عقيدة المعتزلة مقررة ع ن د م نعم أحسن المقرره ل ل ه ي ك صاحب الفضيلة هذا السائن ي و ل كيف ي ع ف العبد أن هذا الذي د أن ق الله ع ل هل ي ه هو عقوبة أو أ ن ه ابتلاء ا ل من ل ه و ا م ت ح ا ن ه نفسه يشوف يشوف ويحاسب نفسه نفسه إ ذ ا كان عنده معاصي وسيئات فهي ع ق و ب ة وتنبيه من الله له ل أ ج ل ي ت و و إ ن كان ليس عنده ذنب لكن لا نحد ما عنده ذنب أ ب د ا إ ل ا ما شاء الله إن, كان ما عنده ان قدر انه ما عنده ذنب فهي اما رفعه لدرجاته قد يكتب له د ر ج ة في ا ل ج ن ة لا يبلغها بعمله فيبتليه الله في ا ل م ص ا ئ ب من أ ج ل أ ن يرفع الله بها درجاته عنده سبحانه وتعالى الله حكيم عليم لا يضيع لعبد شيئا ولا ينتقم يعني قدر ا ل أ ش ي ا ء لاجل الاضرار بالشخص و إ ن م ا يقدرها ل م ص ل ح ة المؤمن هي ل م ص ل ح ة المؤمن دائما وابدا أ م ا المنافق والكافر فالله يقدرها ع ق و ب ة عقوبه عليها ولهذا قال وليمحص الله الذين لما حصلت و ق ع ت بدر وقعه احد حصل على المسلمين فيها ما حصل قال الله وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين هذا ح ك م ة من الله سبحانه وتعالى فهي للمؤمن تمحيص ا ل م ص ي ب ة للمؤمن تمحيص وللكافر ع ق و ب ة محق هذا بلا شك فالمسلم يحاسب نفسه ويعلم أ ن ما أ ص ا ب ه شيء إ ل ا بسبب وما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير نعم أحسن ا ل ل هذا لكم السائل يقول بعض الناس إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م ص ي ب ة يقول أ ن ا ماذا عملت في دنياي حتى تصيبني هذه ا ل م ص ي ب ة هذا يعاتب الله يعاتب ربه ويجحد تقصيره ويجحد أ ف ع ا ل ه هذا لا يجوز هذا أ ع ظ م من ا ل م ع ص ي ة والعياذ بالله هذا عتاب لله الواجب أ ن ه يرضى بقضاء الله و أ ن ه يتوب إ ل ى الله و يشكر الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عجبا ل أ م ر المؤمن إ ن أ م ر ه كله له عجب إ ن أ ص ا ب ت ه ض ر صبر عليها فكان ذلك خيرا له و إ ن أ ص ا ب ت ه س ر شكر الله عليها فكان ذلك خيرا له وليس ذلك إ ل ا للمؤمن نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ئ يقول اما إ ذ ا قال أ ن ه شنم سوي هذا ي عاتب الله سبحانه وتعالى ويجحد ذنوبه او قال فلان ما يستاهل والله أنه فلان انه طيب ولا يستاهل ه ل ي حصل عليه هذا كان يستدرك على الله سبحانه وتعالى ويقول لربه انك أ خ ط ي ت لانك أ ص ب ت هذا وهو ما, ما يستحق هذه ا ل م ص ي ب ة نعم يجب على ا ل إ ن س ا ن انه يحفظ لسانه من ه ا ل ك ل ا م نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا سائل يقول في قول ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله ولا يكون شيء إ ل ا ب إ ر ا د ت ه ولا يخرج شيء عن مشيئته هل, هل المراد ب ا ل إ ر ا د ة و ا ل م ش ي ئ ة ا ل إ ر ا د ة و ا ل م ش ي ئ ة ا ل ك و ن ي ة أ و ا ل ش ر ع ي ة لا ا ل ك و ن ي ة ل أ ن ا ل م ش ي ئ ة شيء واحد ما تنقسم ك و ن ي ة ا ل م ش ي ئ ة لا تكون إ ل ا ك و ن ي ة و أ م ا ا ل إ ر ا د ة فتنقسم إ ل ى قسمين إ ر ا د ة ك و ن ي ة و إ ر ا د ة ش ر ع ي ة د ي ن ي ة و ا ل م ش ي ئ ة ترادف ي ا ل إ ر ا د ة الكونيه ة نعم أحسن ا ل ل إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول ل صاحب هذا ا بعض ن ا صفات الله ذاتية、وثبوتية. فما صحة هذا الكلام وهل قال به أحد من أهل السنة صفات الله ذاتية س إن من صحة ف وثبوتية وهل أهل به و أحد ع ل كلها ي أي ذاتية ة منها شيء ذاتي ومنها شيء فعلي و أ م ا ث ب و ت ي ة ما تكون إ ل ا ث ب و ت ي ة ما تكون إ ل ا ث ا ب ت ة لما ثبتت ما تكون ص ف ة لله عز وجل ف ز ي ا د ة ك ل م ة ث ب و ت ي ة هذه ما لها داعي نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائل يقول هل يستدل ب ق ص ة مريم عليها السلام على وجود ه مثلا السمع والبصر هذا ذاتي واليد و ا ل و ج ه هذه صفات ذ ا ت ي ة مثل الخلق والرزق واللحيه ا و ا ل ا م ا ت ة هذه صفات فعليه ة نعم أحسن ا ل ل إليكم الفضيلة يقول هل يستدل عليها السلام على الأخذ بالأسباب والرد على القدرية بلا شك. إليك مريم ووزي شك سائم صاحب بقصة هذا ا وجوب بجذع ن ل ة تساقط تساقط أو ع ل ي جنيا ك رطبة、جنية. فلو لم تهز ا ل ن خ ل ة ما سقط الرطب أ م ر ه ا الله بفعل السبب أو هز او ل ل الله إليكم صاحب الفضيلة ن نعم أحسن خ ة سامي صاحب هذا سام ي ق ل هز ل ي ج و أن نقول هذه النخله ع تدعو عز ب ا لا قدر الله والله لا ما فيها فيه الله ر قدر ة وجل شوف شيء أ ه يقدر لك ل ا ي ر و ا الشر ا يقدر لك ل ل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا يقول هل سامي يجوز صاحب هذا أ ن يقال إني تبكرت ع ل الله ى ثم عليك الله ما ما يجوز ا ل ت و ك ل ع ب ا د ة ولا يجوز إ ل ا لله لا تقول أ ع ب د الله ثم أ ع ب د ك ولكن تقول توكلت على الله ووكلتك تقول للمخلوق وكلتك ولا تقول توكلت عليك ق ل وكلتك نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا ل س ا ئ م يقول إ ن ي جلست مع أ ن ا س ي شككوني في ا ل د ر ا ل س ن ي ة ثم نقلوا لي كلاما منها ما أ د ر ي أ ي ن هو والسؤال ما ر أ ي فضيلتكم فيها أ ن ت المفطي ليش تجلس مع هؤلاء لا تجلس مع هؤلاء اجلس مع أ ه ل العلم و أ ه ل الفضل أ م ا هؤلاء المتعالمون أ و المغرضون فلا تجلس معه م ابتعد عنه واذا رايت الذين يخوضون في آ ي ا ت ن ا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الجليس له تاثير على جليس والجليس الصالح كبائع المسك والجليس السيئ كنافخ الكير فاختر ا ل ج ل س الصالحين وابتعد عن هؤلاء الدرر السنيه خير كلها ولله الحمد ودعوه ودفاع عن ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة وهي م ب ن ي ة على الكتاب والسنة و ا ل س ن ة و إ ج م ا ع ا ل أ م ة و ع ق ي د ة السلف الصالح خ ل ا ص ة ط ي ب ة رد على أ ه ل الباطل كشف ا ل ش ب ه ا ت فيها علم غزير لكن هؤلاء لا يقدرون العلم حق قدره أ و أ ن ه م اصحاب أ ف ك ا ر وهذه الدرر ترد على أ ف ك ا ر ه م نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا م ي يقول ما هو التعريف الجامع المانع ل أ ه ل ا ل ف ت ر ة وهل توجد فتره بعد اهل الفتره هم الذين هم الذين لم ت ب ل و ه م ر س ا ل ة نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء الذين لم ت ب ل و ه م ر س ا ل ة نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء ه و ل ا هم اهل ا ل ف ت ر ة نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول ما هو المقصود بصفات ا ل م ق ا ب ل ة في حق الله تعالى ايش ما هو المقصود بصفات ا ل م ق ا ب ل ة ا ل م ق ا ب ل ة ا ش ما هو ا ل م ق ا ب ل ة يعني يمكن يقصد ي س خ ر و ن منهم سخر الله منه ويمكرون ويمكر الله من باب المقابله و ا ل ع ق و ب ة نعم نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول خرج رجل في إ ح د ى القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة يسمى الجفري ويدعي أ ن ه صوفي معتدل ويلمز ه ي ئ ة كبار العلماء و أ ن ه م رفضوا صوفي منحرف معه معتدل صوفي منحرف قبوري والعياذ بالله ه كالله أنه زعم أنه、معتدل. نعم ن زعم معتدل سلم يمدح يقول في الوحيد يبي لا س ف شك نعم ولمز هيئه كبار العلماء إ ب ل ي س ماذا قال ل آ د م قاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين إ ب ل ي س يقول ل آ د م وحواء انا لكم من الناصحين وهذا ما هو بعيدا عليه ي ه ي ولانا معتدل و أ ن ا اي نعم ا ل ع ب ر ة ما هي بقوله ا ا ل ع ب ر ة بافعاله هو ما يقوله وما نعم عقيدته ا ل خ ب ي ث ة نعم وزعم أ ن ه صوفي معتدل ويزعم أ ن ه حاول م ق ا ب ل ة ه ي ئ ة ك ب ا ر العلماء ورفضوا و أ ن ه يطلب مناظرتهم إ ل ى آ خ ر سؤالها طيب ماذا م ن معتدل ليس ل ل المعتدل يلمز العلماء يثني على العلماء ويقابلهم ويأخذ مما عندهم لهم دل على معتدل ألا الحرب ع عندهم عنده نعم م ما مما ما أنهم هم أنهم ا ء يثني ويأخذ ويبين أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول ما حكم قول إ ذ ا أ ص ا ب ت فلانا م ص ي ب ة يستاهل نعم يقول ما حكم يعني هو قول اذا هو اللي حكم على الناس انهم يستاهلون أ و ما يستاهلون هذا يجب عليه انه يتوب إ ل ى الله ولا يتكلم مثل الكلام عنه ل يقال ب أ ن كل صفة ف ع ل أصلة ي هي ذاتية أصلح أصلح ذاتية ة أ ص ل ا ه تعلقها بالذات من حيث تعلقها بالذات هي ذ ا ت ي ة نعم كما سبق لكم لا يقال خالق لا يخلق إ ل ا من هو خالق يعني متصف بالخالقيه وهذا في المخلوقين ما يمكن تقول شخص انه كاتب إن شخص يكتب لا بد أ ن تصفه ب أ ن ه كاتب من قبل موصوف ما هو ما يسمى كاتب إ ل ا لما كتب هو كاتب من ا ل أ ص ل نعم فلها تعلق بالذات صفات ا ل أ ف ع ا ل لها تعلق بالذات نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا م يقول ما الفرق بين ا ل أ ش ا ع ر ة والماثريديه ب ا ل ن س ب ة للقول بخلق ا ل ق ر آ ن ما بينهم فرق يذكر ما بينهم فرق يذكر الا أ ن ه م يقولون ا ل ق ر آ ن ع ب ا ر ة و ل ا ي ق و ل و ن ا ل ق ر آ ن ح ك ا ي ة عن كلام الله والمعنى واحد نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل الا يقولون إ ن ا ل ح ك ا ي ة لا بد ان ا ل ح ك ا ي ة تطابق المحكي واما إ ذ ا قيل ع ب ا ر ة فلا يلزم أ ن ه ا تكون م ط ا ب ق ة نعم وكلا القولين باطل نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من ا ل أ م ن من مكرك طيب اين اثامن مكر الله تستعيذ بالله من هذا من ا ل أ م ر من مكر الله عز و جل كما تستعيذ من القنوط من ر ح م ة الله نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل يصح أ ن نقسم القدر ل ل إ ن س ا ن إ ل ى قدر أ ز ل ي وقدر عمري وتقدير يومي وحولي نعم هذا معروف تقدير ا ل أ ز ل ي هذا اللي في اللوح المحفوظ و أ م ا التقادير ا ل أ خ ر ى تقدير العمري الذي يكتب على ا ل إ ن س ا ن وهو في بطن امه هذا عمري تقدير الحولي هذا الذي يكتب في ل ي ل ة القدر فيها يخرق كل أ م ر حكيم التقدير اليومي هذا الذي يقدر في اليوم من أ ع م ا ل اليوم قال تعالى كل يوم هو هو في شان وهي كلها ترجع إ ل ى القدر السابق تفاصيل هي تفاصيل تفاصيل للقدر السابق نعم لن ينزل مطر استغفروا أ و ل ا فهل هذه ا ل ع ب ا ر ة ج ا ئ ز ة وما حكم قائله هذا غير ج ا ئ ز ة هذا قنوط هذا قنوط من ر ح م ة الله عز وجل ي ج ب عليه أ ن يتوب إ ل ى الله ولا يتكلم مثل ه ا ل ك ل ا م الله امرنا بالدعاء وقال لا تقنطوا من ر ح م ة الله لا ولو كثرت الذنوب لا ن ق م ط من ر ح م ة الله عز وجل ونستغفر أ م ا ان يقول لا تصلون استغفروا فقط هذا إ ل غ ى ل س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال صلوا واستغفروا وادعوا وتصدقوا فنعمل هذه الاعمال أ ع م ل كلها ن أحسن ل ل ه إ ي كلها انتهي ا ل ل وسلم على ن ن ب ي محمد م وصحبه على ع آله أ ج ي نعم الله الرحمن الرحيم الحمد ا لله ل رب ا ل ي نبينا أجمعين ن وصلى وسلم ورسله وعلى وأصحابه الله على آله عبده محمد قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى و أ ع ت ق د ا ل إ ي م ا ن بكل ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت بسم رب نبينا وأصحابه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله أجمعين ما بعد من الإيمان الله الله عركان الإيمان لله صلى على على آله باليوم بعد اليوم الآخر الآخر قد تكرر ذكره في ا ل ق ر آ ن الكريم ففي أ و ل س و ر ة ا ل ب ق ر ة قوله تعالى و ب ا ل آ خ ر ه هم يوقنون في اول س و ر ة ا ل ب ق ر ة من صفات المتقين أ ن ه م يوقنون باليوم ا ل آ خ ر و ا ل آ خ ر ة من آ م ن بالله و اليوم ا ل آ خ ر و يؤمنون بالله اليوم ا ل آ خ ر تكرر ذلك في ا ل ق ر آ ن الكريم سمي اليوم ا ل آ خ ر ل أ ن ه بعد الدنيا ل أ ن ه بعد الدنيا الدنيا هي اليوم ا ل أ و ل ويوم القيامه ة ويوم ا ل ا ل آ خ ر س م يوم ي ا ل ق ي ا م ة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين وهذا الركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن خالف فيه كثير من الكفره ة ف الكفار الذين بعث إ ل ي ه م النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفرون باليوم ا ل آ خ ر زعم الذين ك غ ر و ا أ ن لن يبعثوا قل ب ل ا وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فالذي ينكر اليوم الاخر ينكر البعث كافر بالله عز وجل الكفر المخرج من ا ل م ل ة ل أ ن ه جاحد بركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن و ل أ ن ه مكذب لله ولرسوله بل لجميع الرسل كذب لما علم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة وليس لهم ح ج ة أ و ش ب ه ة إ ل ا أ ن ه م يقولون ما يمكن هذا إ ذ ا صرنا رفاه وعظاما من يحيي العظام وهي رميم أ اذا كنا عظاما ورفاه ائنا لمبعوثون خلقا جديدا إ ذ ا كنا ترابا وعظاما أ ئ ن ا لمبعوثون إ ل ى غير ذلك استبعدونا ق د ر ة الله على أ ن يحيي العظام وهي رميم و أ ن يعيدها وهي تراب إ ل ى غير ذلك ويقولون أ ؤ ت و ا بابائنا إ ن كنتم صادقين تحدون الله فيقولون إ ذ ا كان إ ن نابعث اباؤنا ماتوا أ ح ي و ه م ونحن ننظر نحن ننظر الى ذلك ائتوا بابائنا إ ن كنتم صادقين الله جل و علا أ خ ب ر أ ن ه لا يغير سنته سبحانه من أ ج ل استعجال الكافرين الله قضى ب أ ن ه لا يكون البعث إ ل ا في وقته الا في وقته فلا يعجله من أ ج ل استعجال الكافرين قل الله يحييكم ثم يميتكم و ثم يجمعكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه لكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون فالله قضى ب أ ن البعث له ميعاد لا يتقدم ولا ي ت أ خ ر والله جل وعلا لا يستفزه أ ح د لا يستفزه أ ح د ولا يغير وعده وتوقيته سبحانه وتعالى من أ ج ل ه م وكذلك يتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون متى متى قيام الساعه يسالونك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا نمرسا قل إ ن م ا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إ ل ا ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل إ ن م ا علمها عند الله فقيام ا ل س ا ع ة لا يعلمه إ ل ا الله لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقر ولما س أ ل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضره اصحابه قال أ خ ب ر ن ي عن ا ل س ا ع ة قال ما المسؤول عنها لاعلم من السائل يعني أ ن ا و أ ن ت سوا ل أ ن ن ا لا نعلم هذا ل أ ن هذا لا يعلمه إ ل ا الله سبحانه وتعالى ثم ما هي فائدتهم إ ذ ا عرفوا وقت قيام ا س م ا لهم ف ا ئ د ف ي ه ا فائدتهم في الاستعداد والعمل أ م ا متى تقوم ا ل س ا ع ة هذا ليس لهم فيه ف ا ئ د ة ولو كان لهم فيه ف ا ئ د ة لبينه الله ل ا لكن هذا من باب من باب ا ل م ك ا ب ر ة والعناد و إ ل ا معلوم أ ن ه لو جاءك احد وقال إ ن ه مقبل عليك عدو إ ن لم تستعد للقائه والتحذر منه فسوف يقتلك و ي أ خ ذ ك هل من ا ل ح ك م ة أ ن تكتبوا المتع متى يبي جهال ي أ د و ا ن هذا ما هو من الحكمه ولا من العقل ا ل ح ك م ة انك تستعد تكون على أ ه ب ة الاستعداد م ت ى ما جاء هذا و ل ا كذلك قيام ا ل س ا ع ة ح ك م ة انك تستعد أ م ا وقت قيامه ه ذ ا ليس لك فيه م ص ل ح ة اقريب أ م بعيد لندري اقريب أ م بعيد ما ت و ع د الرسول لا يعلم هذا ولا أ ح د من الخلق يعلم هذا إ ل ا الله جل وعلا ا ل ح ك م ة أ خ ف ا ه أ خ ف ا ه عن جميع خلقه لا يعلمه إ ل ا لا يمكن أ ن ه م يتحدون الله عز وجل أ ن يغير أ ح ك ا م ه من أ ج ل ه م كذلك من شبههم أ ن ه م يقولون هذه ا ل أ ج س ا م صارت ث ر ا ب ا نخره اذا كنا عظاما ن خ ر ة فكيف تعود فيها ا ل ح ي ا ة بعد أ ن كانت نخره رميما أ اذا كنا عظاما و ر ف ا ت انا أ لمبعوثون خلقا جديدا ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم استبعدونا الله جل وعلا رد عليهم بردود منها أ ن الذي ب د أ خلقهم قادر على أ ن يعيدهم من بابهم الذي يقدر على البدائه قادر على ا ل إ ع ا د ة من باب هؤلاء وهو الذي ي ب د أ الخلق ثم يعيده وهو أ ه و ن عليه وله المثل ا ل أ ع ل ى في السماوات و ا ل أ ر ض الله كل شيء عليه ه ي لكن هذا من باب ضرب المثل للعقول فالعقول تدري إ ن ا ل إ ع ا د ة أ س ا ل من البدائه فلو ي أ ت ي شخص ويعمل جهاز من من من مركب من أ د و ا ت مسامير ومن أ ش ي ا ء ه ا ئ ل ة و د ق ي ق ة ثم بعد ذلك ينتقض هذا الجهاز ينتقض و يتشتت و ت ق ط ع كل أ د ا ة على ح د ة و كل مسمار على ح د ة أ ل ي س الذي ركبه في ا ل أ و ل قادر على أ ن ه ركبه ب س ر ع ة م ر ة ث ا ن ي ة ل أ ن ه عرف وعرف أ م ك ن ة ا ل أ د و ا ت والمسامير فالمهندس الذي ركبه في ا ل أ و ل سهل عليه انه يعيده وينظمه من جديد هذا من ن ا ح ي ة العقل ن ا ح ي ه العقل الذي ب د أ ا ل ش ي ء قادر على إ ع ا د ت ه من باب أ و ل ى ولهذا قال ضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي أ ن الله خلقه من العدم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أ ن ش أ ه ا أ و ل م ر ة وهو بكل خلق عليم فالذي قدر ا على البداءه قادر على ا ل إ ع ا د ة من باب أ و ل ى هذا في نظر العقول و إ ل ا فالله جل و علا لا يعجزه شيء لكن هذا من باب إ ف ه ا م هؤلاء و كذلك الله جل و علا احتج ب أ ن الله يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها انت تمر على ا ل أ ر ض ه ا م د ة ما فيها شيء ما فيها أ ي عود و أ ي و ر ق ة ج ر د ة ب ي ض ة ينزل عليها الغيث ثم تربو تنتفخ طبقتها ثم تتفتق عن النبات ثم بعد ف ت ر ة و ج ي ز ة تصبح ر و ض ة خضراء فيها من أ ن و ا ع النباتات والزهور والثمار و ك ا ن ت في ا ل أ و ل ج ر د ة ي ا ب س ة من الذي اعادها و أ ح ي ا ه ا الذي قدر على احياء ا ل أ ر ض قادر على احياء ا ل أ ج س ا م ومن آ ي ا ت ه أ ن ك ترى ا ل أ ر ض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 لم يحيي الموت الذي يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها قادر على إ ح ي ا ء ا ل أ م و ا ت بعد موتهم و إ ع ا د ت ه م كما كانوا فهذا من أ د ل ة البعث إ ح ي ا ء ا ل أ ر ض بعد موتها بالنبات ثم هذه ا ل ح ب ة ا ل ي ا ب س ة ح ب ة ي ا ب س ة إ ذ ا سقاها الله بالماء انفرجت عن عروق وعن, وعن ورق وعن سيقان ثم في ا ل ن ه ا ي ة كلها سنابل وتثمر وهي في ا ل أ و ل هي حبه يابسه حبه يابسه أ خ ر ج الله منها هذا النبات العجيب أ ل ي س هذا اليس ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى النطفه مثل ا ل ب ذ ر ة هذه ا ل ن ط ف ة ن ط ف ه بذره نطفه ن ق ط ة من الماء ن ق ط ة من الماء يختلط فيها ماء الرجل وماء ا ل م ر أ ة ن ط ف ة ثم تتحول إ ل ى دم إ ل ى ع ل ق ة إ ل ى دم ثم يتحول الدم إ ل ى م ض غ ة إ ل ى ق ط ع ة لحم ثم يتحول ق ط ع ة اللحم إ ل ى أ ع ظ ى وعروق وسمع وبصر وحواس ثم تنفخ فيه الروح ثم ي ح ي ى أ ل ي س ذلك بقادر أ ل م يك ن ط ف ة ممن ن يمنى ثم كان ع ل ق ة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى فالذي قدر على تحويل هذه ا ل ن ق ط ة من الماء ا ل أ م ش ا ج يعني م خ ت ل ط من ماء الذكر و ماء الانثى تحول إ ل ى إ ن س ا ن هذا الذي خلق هذا ا ل إ ن س ا ن من هذا الماء و أ ن ش أ ه قادر على إ ح ي ا ئ ه بعد موته و إ ذ ا كانوا يقولون انه يضيع في ا ل أ ر ض و ت ف ت ت الله جل وعلا يقول قد علمنا ما تنقص ا ل أ ر ض منهم وعندنا كتاب حفيظ فالتراب الذي تحول من هذا ا ل إ ن س ا ن يعاد لحما ودما وعظاما كما كان هذا ا ل ر ف ا ت يعاد ويتكون كما كان ولا يضيع منه شيء وحتى لو فني كله صار تراب في شيء ما يفنى وهو ح ب ة ي س ي ر ة عجب الذنب لا يفنى هذا منه يركب خلق ا ل إ ن س ا ن هذا يبقى في ا ل أ ر ض و ح ب ة ص غ ي ر ة ما تشاف ولا تدرك ح ب ة ص غ ي ر ة تضيع في ا ل أ ر ض بذر هذه بذر ل ل إ ن س ا ن قد علمنا ما تنقص ا ل أ ر ض منهم وعندنا كتاب حفيظ يعني يعجزون الله عز وجل ثم أ ي ض ا لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث على الله جل وعلا و أ ن ه يخلق الخلق للفناء فقط وليس لحياتهم و أ ع م ا ل ه م ن ت ي ج ة خلقهم و أ و ج د ه م واعتنا بهم ويعملون منهم من يعمل أ ع م ا ل ا ص ا ل ح ة ويموت ولا ينال من جزائها شيء شيئا ومنهم من يعمل أ ع م ا ل ا ع م ا ل ق ب ي ح ة ومعاصي وكفر و إ ل ح ا د ويموت ولا ينال من جزائه شيء هل ينتهي عند هذا هذا فيه ط ع م في عدل الله جل وعلا أ ف ن ج ع ل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا الله لا يجعل المسلمين كالمجرمين كلهم يموتون ولا ينالون من جزاء أ ع م ا ل ه م شيئا ما لكم كيف تحكموا وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينه م ا باطن ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أ م نجعل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كالمفسدين في ا ل أ ر ض أ م نجعل المتقين كالفجار يعني ما فيه ب ع ث وجزاء للمحسن على إ ح س ا ن ه للمسيح على إ س ا ء ت ه هذا من باب العبث أ ن الله يخلق خلقا ويتركه ولا يصل ه ن ت ي ج ة ويعملون أ ع م ا ل ا س ي ئ ة و ص ا ل ح ة ولا يكون لها ث م ر ة ولا ن ت ي ج ة الا من باب العبث ومن باب الطعن في ع د ا ل ة الله جل وعلا أ ف ح س ب ت م أ ن م ا خلقناكم عبثا و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش الكريم تعالى الله عن ذلك انه يكون خلق هذا الخلق ويتركهم يموتون ولا يصير ل ه ن ت ي ج ة ولا شيء ولا يتميز المؤمن من الكافر بل ربما يكون الكافر منعما في هذه الدنيا و ه و على المعاصي والكفر و يكون المؤمن مضيقا عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئا هذا يلزم فيه الطعن في ع د ا ل ة الله جل و علا و يلزم عليه أ ن ه خلق الخلق عبثا لا نتيجه له و أ ن أ ع م ا ل ه م ستذهب ليس لها ن ت ي ج ة هذا من الطعن في ح ك م ة الله وفي عدل الله سبحانه فهذه من أ د ل ة البعث ذ ك ر ا ل ل ه ذ ك ر ا ل ل ه في ا ل ق ر آ ن الكريم في مواضع م ت ع د د ة ف ا ل إ ي م ا ن بالبعث ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة تكرر ذكره في ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل إ ي م ا ن بالبعث كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة في ا ل و ا س ط ي ة هو ا ل إ ي م ا ن بكل ما يكون بعد الموت كل ما يكون بعد الموت ب د ا ي ة من عذاب القبر من ف ت ن ة القبر و عذاب القبر و نعيمه ثم البعث من القبور ثم الحشر في الموقف ثم الحساب ثم الميزان ميزان ا ل أ ع م ا ل ثم إ ع ط ا ء الصحف باليمين او بالشمال إ ل ى آ خ ر ما جاء في ا الأحا... ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث مما يكون بعد الموت ما يكون في القبر ل أ ن القبر هو أ و ل منازل ا ل آ خ ر ة وما يكون بعد القيام من القبور إ ل ى أ ن يستقر أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة و أ ه ل النار في النار كله يجب ا ل إ ي م ا ن به يجب ا ل إ ي م ا ن به ج م ل ة وتفصيلا كل ه داخل في ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر نعم و أ ع ت ق د ا ل إ ي م ا ن بكل ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه و سلم مما يكون بعد الموت نعم يقول الشيخ رحمه الله أ ع ت ق د الايمان بكل ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه و سلم مما يكون بعد الموت فاليوم ا ل آ خ ر ي ب د أ من الموت أ من مات قامت قيامته ي ب د أ من الموت و كل ما جاء من التفاصيل يجب ا ل إ ي م ا ن به مما يكون بعد الموت نعم ف أ ؤ م ن بفتنه القبر و نعيمه نعم إ ذ ا وضع الميت في قبره و انتهي من دفنه وتولى عنه م ش ي ع ه و إ ن ه ليسمع قرع نعالهم ياتيه ملكان, ملكان فيقعدانه وتعاد روحه في جسده ويحيا ح ي ا ة ب ر ز خ ي ة ما يمثل حياه في الدنيا ح ي ا ة ب ر ز خ ي ة لا يعلمها إ ل ا الله سبحانه وتعالى ف ي س أ ل ا ن ه من ربك وما دينك ومن نبيك فالمؤمن يقول ربي الله و ديني ا ل إ س ل ا م و نبيي محمد صلى الله عليه و سلم ل أ ن ه مات على ا ل إ ي م ا ن مات على ا ل إ ي م ا ن فيبعث عليه ثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا و في ا ل آ خ ر ة و ي ظ ل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء ف إ ذ ا أ ج ا ب بهذه ا ل إ ج ا ب ا ت نادى مناد ان صدق عبدي ف أ ف ر ش و ه من ا ل ج ن ة وافتحوا له بابا إ ل ى ا ل ج ن ة ويوسع له في قبره مد بصره حتى يرى منزله في ا ل ج ن ة و ي أ ت ي ه من روحها وطيبها ف ي ق ويصبح ل و قبره ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة فيقول يا ربي اقم ا ل س ا ع ة حتى أ ع و د إ ل ى أ ه ل ي و مالي و أ م ا المنافق الذي كان يعيش على الدنيا بالنفاق يقول بلسانه ما ليس في قلبه أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و يتعلم العلم لكن ما في قلبه م ن إ ن م ا يعمل هذه ا ل أ ش ي ا ء لمصالح د ن ي و ي ة يعملها لمصالحه الدنيويه ليعيش مع الناس وليمدح مع الناس ولي وهو لا يؤمن بها في قلبه يقولون ب أ ف و ا ه ه م ما ليس في ق ل و ب ه فهذا لا يستطيع الجواب و إ ن كان في الدنيا يحفظ كل المتون او يحفظ كل ا ل أ س ع ا ر والنحو والتفسير والحديث ما دام ما فيه إ ي م ا ن ما يستطيع ا ل إ ج ا ب ه في القبر في هذه ا ل ل ح ظ ة ما يستطيع وكل ما سئل ها ها لا أ د ر ي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني يقول مثل ما يقولون الناس من غير إ ي م ا ن في قلبه إ ن م ا م ج ا م ل ة و م س ا ي ر ة للناس سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا تليت فيضرب بمرزبة, بمرزبه من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أ ض ل ا ع ه ويصبح قبره ح ف ر ة من حفر النار ويقول يا رب لا تقم ا ل س ا ع ة ل أ ن ه علم ما بعد القبر أ ش د منه يقول يا رب لا تقم ا ل س ا ع ة هذا ما يكون في القبر و ا ل إ ي م ا ن بعذاب القبر أ و نعيمه ا ل إ ي م ا ن بذلك حتم واجب ل أ ن ه متواتر في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة أ د ل ة ي ج ب ا ل إ ي م ا ن بعذاب القبر و نعيمه من جحده متعمدا فهو كافر أ م ا إ ن كان مقلدا أ و م ت أ و ل ا فهذا ضال هذا ضال لكن من أ ن ك ر ه بعد العلم به متعمدا فهو كافر الذي ينكر عذاب القبر كافر وقد أ ن ك ر ت ه ا ل م ع ت ز ل ة العقلانيين ينكرونه كما بينت لكم في درس ا ل ب ا ر ح ة إ ن ه م يعتمدون على عقولهم ي ق و ل و ن لو فتحنا القبر وجدناه كما وضعناه ما فيها ما فيه ج ن ة ولا فيه نار فنقول أ ن ت م في عالم الدنيا وهو في عالم ا ل آ خ ر ه و ي أ ت ي ه العذاب والنعيم و أ ن ت م ما تشعرون بذلك ما تشعرون بذلك أ ب د ا مثال قريب لو ينام عندك اثنان, لو ينام عندك اثنان كلهم نائمين لكن واحد يح يرى رؤى مزعجه تكدر عليه نوم, تكدر عليه نوم وواحد يرى رؤيا س ا ر ة يتنعم في نومه وانت ما تشوف عليهم شيء كلهم ن يمين وكلهم لكن هذا في قلق وهذا في ر ا ح ة إ ذ ا كان هذا في الدنيا فكيف بالقبر ل أ ن هذا من أ م و ر ا ل آ خ ر ة التي لا يعلمها إ ل ا الله سبحانه وتعالى ولا تتسع العقول إ ل ى إ د ر ا ك ذلك و إ ن م ا يعتمد على ما صح به النقل على ما صح به النقل وتواتر به الخبر فنؤمن به ولا نتدخل ونقول ما نشوف شيء ولا نرى شيء ما, ما تشوفه هذا من عالم الغيب هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إ ل ا الله سبحانه وتعالى أ ن ت تشوف الناس ا ل آ ن بعضهم في سرور وفي ب ه ج ة وواحد ف ي في هم وغم وهم كلهم يمشون و ي أ ك ل و ن ويشربون أ ن ت ما تدري عن هذا ولا تدري عن هذا ما تدري عن اللي مسرور ولا عن اللي مهتم هذه أ م و ر ب ا ط ن ي ة أ م و ر ب ا ط ن ي ة لا يعلمها إ ل ا الله سبحانه وتعالى نعم ف أ ؤ م ن بفتنه القبر ونعيمه ف ت ن ة القبر يعني الاختبار ا ل ف ت ن ة يعني الاختبار ل أ ن ه ي أ ت ي ه الفتانان ملكان ي س أ ل ا ن ويختبران هذه ه ف ت ن ة يعني ابتلاء واختبار نعم وعذاب القبر أ و نعيمه بعد ذلك نعم ف أ ؤ م ن بفتنه القبر ونعيمه و ب إ ع ا د ة ا ل أ ر و ا ح إ ل ى ا ل أ ج س ا د ثم بعد القبر إ ع ا د ة ا ل أ ر و ا ح إ ل ى ا ل أ ج س ا د الذي أ ن ك ر ه المشركون و ا ل م ل ا ح د ة وعرفتم شيئا من البراهين على ثبوته في ا ل ق ر آ ن الكريم وهي أ د ل ة ع ق ل ي ة م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن القادر على ا ل إ ع ا د ة القادر على ا ل ب د ا ئ ة قادر على الاعاده هذا دليل عقلي ودليل سمعي أ ي ض ا دليل عقلي سمعي القادر على ا ل ب د ا ئ ة قادر على ا ل إ ع ا د ة من باب أ و ل ى القادر على إ ح ي ا ء ا ل أ ر ض بعد موتها قادر على إ ح ي ا ء ا ل أ ج س ا م بعد موتها الله منزه عن العبث ومنزه عن الظلم فلا بد من إ ق ا م ة العدل بين عباده وهذا إ ن م ا يكون في ا ل آ خ ر ة ولا يكون في الدنيا إ ن م ا يكون في ا ل آ خ ر ة والقيام من القبور الله جل وعلا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض ا ص ع ق يعني مات هذه ن ف خ ة الصعق ف ي ص ع ب كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله ق ل ا من ا ل م ل ا ئ ك ة و ق ل ا من الحور العين كلهم ماتوا ولم يبقى احد ثم نفخ فيه أ خ ر ى من اللي ينفخ اسرافيل الصور معه الصور و ه و القرن القرن الذي ينفخ فيه ا ل ن ف خ ة ا ل أ و ل ى فيموت من على وجه ا ل أ ر ض كلهم ثم يؤمر فينفخ ا ل ن ف خ ة ا ل ث ا ن ي ة فيقوم الناس من قبورهم لرب العالم تطير ا ل أ ر و ا ح إ ل ى أ ج س ا د ه ا ا ل نفخها الثاني ثم نفخ فيه أ خ ر ى ف إ ذ ا هم قيام ينظرون قيام من ي ن من القبور ق و م و ن من قبورهم تشقق ا ل أ ر ض عنهم يوم الأرض عنهم تشقق ا ل أ ر ض عنهم سراعا تشقق ا ل أ ر ض عنهم ويخرجون من, من القبور ويسيرون إ ل ى المحشر ك أ ن ه م جراد منتشر تولى عنهم يوم يدعو الداعي إ ل ى شيء نكر خ ش ع ن أ ب ص ا ر ه م يخرجون من ا ل أ ج د ا ف يعني القبور ك أ ن ه م جراد منتشر يكسون ا ل أ ر ض من كثرتهم مهطعين إ ل ى الداعي منقادين ما ي ت أ خ ر أ ح د لا الكافر ولا المسلم ما ي ت أ خ ر أ ح د ولا يستطيع ي ت أ خ ر ويسرعون أ ي ض ا مطعين إ ل ى الداعي كانهم جراد م ن د ش وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى يخرجون من ا ل أ ج د ا ث سراعا سراعا ك أ ن ه م إ ل ى نصب يوفضون نصب علم علم يذهبون إ ل ي ه يسرعون إ ل ي ه يسوقهم ا ل م ل ا ئ ك ة ولا أ ح د يتخلى و ذلك أ ن الله سبحانه و تعالى إ ذ ا أ ر ا د بعث من في القبور أ ر س ل عليها المطر مطر ما هو مثل المطر هذا مطر من السماء نوع من المطر لا يمنع منه شيء لا السقوف و لا ما يمنع منه شيء ينفذ إ ل ى ا ل أ ر ض و يدخل إ ل ى الى الاجسام في القبور فتنبت مثل ما ينبت الحب وتنبني الاجسام أ ج س م تنبني ا ل أ كما كانت ومن آ ي ا ت ه أ ن تقوم السماء و ا ل أ ر ض ب أ م ر ه ثم إ ذ ا دعاكم د ع و ة من ا ل أ ر ض إ ذ ا أ ن ت م تخرجون واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ينادي مناد فيقول أ ي ه ا العظام ا ل ب ا ل ي ة واللحوم ا ل م ت م ز ق ة والشعور ا ل م ت ف ر ق ة إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تجتمعوا لفصل القضاء فيجتمع ا ل إ ن س ا ن من ا ل أ ر ض يجتمع بدنه يجتمع كما كان إ ل ا أ ن ه ما فيه روح يجتمع حتى انه لو مر عليه احد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان ما تغير انه شيء ثم يؤمر إ س ر ا ف ي ل فينفخ في الصور فتطاير ا ل أ ر و ا ح ل أ ن ا ل أ ر و ا ح م ج م و ع ة في الصور ت ط ا ي ر كل روح إ ل ى جسدها ثم يحيون ويؤمرون بالمسير إلى الى م يؤمرون بالمسير ح ش ر ل إ المحشر يقومون من قبورهم ويسيرون إ ل ى المحشر ثم يجتمعون في المحشر ويقفون على أ ق د ا م ه م في ضنك وضيق وحر شديد وتدنو منهم الشمس تدنوا ل ش من س م رؤوسهم و ي أ خ ذ ه م العرق والزحام الشديد يعني لانه يجتمع ا ل أ و ل و ن والاخرون في مكان واحد في صعيد واحد يجتمعون ويعرقون عرقا شديدا ويختلفون في العرق ويختلفون منهم من يلجمه العرق ومنهم من ي أ خ ذ إ ل ى نصفه ومنهم من ي أ خ ذ إ ل ى ركبتيه إ ل ى آ خ ر ه والوقوف خمسين أ ل ف س ن ة شاخصه ابصارهم ح ا ف ي ة أ ق د ا م ه م ليس عليهم نعال ولا حفاه عراه ما عليهم ثياب غرلا يعني غير مختونين تعود ا ل ق ل ف ة التي قطعت تعود مكانها غرلا ويقفون في هذا المحشر هذا الوقوف الطويل يجمعهم الله سبحانه وتعالى في هذا المحشر ا ل أ و ل و ن والاخرون نعم ف أ ؤ م ن بفتنه القبر ونعيمه و ب إ ع ا د ة ا ل أ ر و ا ح إلى الأجساد بإعادة الأرواح الى أ الأرواح ج س ا بإعادة د إ ل ا ل أ ج س ا د عند النفخ في ا ل ص و ر ة ا ل ن ف خ ة ا ل ث ا ن ي ة ثم نفخ فيه أ خ ر ى ف إ ذ ا هم قيام ينظرون الله ذكر في ا ل ق ر آ ن ثلاث نفخات ن ف خ ة الفزع في س و ر الأساسية في س و ر ة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله وكلنا توه داخلي هذه ن ف خ ة الفزع ثم ا ل ن ف خ ة ا ل ث ا ن ي ة ن ف خ ة الموت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله ا ل ن ف خ ة ا ل ث ا ل ث ة ن ف خ ة البعث ثم نفخ فيه أ خ ر ى ف إ ذ ا هم قيام ينظرون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 نعم. فيقوم الناس لرب العالمين حفاه عراه غرلا تدنو منهم الشمس تدنوا منهم الشمس حتى تكون مقدار الميل مقدار ميل د ت ن وتنصب ا منهم الشمس و الموازين لكن أ ه ل المؤمنون يكونون في ظلال إ ن المتقين في ظلال وعيون ما يحسون به لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر تتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة فالمؤمنون في ر ا ح ة في هذا اليوم وكان يوما على الكافرين ع س ي ر على الكافرين خاصه ف إ ذ ا نقر في الناقور عن الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أ م ا المؤمنون فيكون يسيرا عليهم ويكونون في ظلال نعم وفي ظل بارد نعم تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين نعم هذا الحشر الحشر عرفناه انهم يحشرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر صعيد واحد متساو ما فيه ارتفاعات وانخفاضات و ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفه فيذرها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أ م ت ا يومئذ يتبعون الداعي ة لا عوج له وخشعت ا ل أ ص و ا ت للرحمه فلا تسمع الا همسا يقومون في هذا الصعيد المستوي الذي ليس فيه م خ ف ا ض ا ت ولا ارتفاعات ولا جبال ولا شيء نعم وتنصب الموازين موازين ا ل أ ع م ا ل و ا ل ذكرها الله ب ا ل ق ر آ ن والوزن يومئذ الحق من ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون من خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وقال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيه ا ل راضه ومن خفت موازينه ف أ م ه هاويه وما أ د ر ا ك ما هي نار حامد فالموازين ث ا ب ت ة في ا ل ق ر آ ن موازين ا ل أ ع م ا ل توضع الحسنات في ك ف ة وتوضع السيئات في ك ف ة ف إ ن رجحت حسناته فاز فاز ونجا و أ ف ل ح فلاحا لا شقاء بعده و إ ن ثقلت سيئاته ف إ ن ه خاب وخسر خاب وخسر أ و ل ئ ك الذين خسروا أ ن ف س ه م بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى ومن خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسروا أ ن ف س ه م في جهنم خالدون ف أ م ه ه ا و ي ة ما ادراك م ا ه ي نار حاميه هذا موقف موقف هائل ما تدري يطيش ميزانك ل يثقل و س ع ا د ك وشقاوك تترتب على هذا على ميزانك يوم ا ل ق ي ا م ة ف ت أ ه ب لهذا هذا الميزان وهو ميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الحديث له, كف له لسان وله كفتان توضع فيه ا ل أ ع م ا ل في كفتيه وهذا من عدل الله جل وعلا بين عباده لا يظلم احدا لا وتنصب الموازين وتوزن بها أ ع م اعمال ل ل ا ب بها ا د توزن أ ع العباد توضع الحسنات فمن ي والسيئات في كفة كفة ن ع و ت ص ب بها أعمال العباد الموازين أعمال فمن وتوزن ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسروا أ ن ف س ه م في جهنم خالدون نعم وتنشر الدواوين كذلك الموقف الثالث الموقف ا ل أ و ل البعث من القبور الموقف الثاني الحشر في الصعيد و الموقف الثالث الوزن وزن ا ل أ ع م ا ل الموقف الرابع تطاير الصحف التي كتبت فيها ا ل أ ع م ا ل و كل إ ن س ا ن الزمناه طائره يعني عمله طائره يعني عمله الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه وفي ق ر ا ء ة يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أ ن ت اللي ت ق ر أ ه ي ق ر أ ه عليك غيرك يمكن يترك شيء ولا أ ن ت اللي ت ق ر أ ه بنفسك و إ ن لم تكن قارئا في الدنيا ت ق ر أ ه يوم ا ل ق ي ا م ة تقرا كتابه وتشوف ما سجل عليك نعم وتنشر الدواوين فاخذ كتابه بيمينه و آ خ ذ كتابه بشماله فاما من أ و ت ي كتابه بيمينه فيقول هاؤم ق ر ء كتابيه يقول للناس شوفوا كتابي فرح يفرح به يوريها الناس هاؤم ق ر ا كتابه إ ن ي ظننت يعني أ ي ق ن ت معنى ظننت يعني أ ي ق ن ت أ ن ي ملاق حسابي يعني في الدنيا ظننت يعني أ ي ق ن ت أ ن ي ملاق حسابي فاستعديت لذلك فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي في ج ن ة ع ا ل ي ة قطوفها د ا ن ي ة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة يعني ا ل م ا ض ي ة في الدنيا و أ م ا من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أ و ت كتابي ا ل أ و ل فرح و ر ه الناس وهذا يقول ليتي ما ش ف ت ا ل ك ت ا ب ليت ما ر أ ي ت ه من الهم والغم ليتني لم أ و ت كتابي ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه عن الموت ليتي اني مت ولا, ولا جيت هنا ولا بعثت يا ليتها كانت القاضيه ما أ غ ن ى عني ماليه في الدنيا هلك عني سلطانه عن ا ل ح ج ة ما له ح ج ة ما له ح ج ة على الله جل وعلا ثم يقول الله جل وعلا خذوه فغلوا يقول الله ل ل م ل ا ئ ك ة خذوه فغلوا الى آ خ ر ا ل آ ي ا ت هذا مشهد من مشاهد ا ل ق ي ا م ة في هذه ا ل س و ر ة نعم وهو متكرر في القران فاما من أ و ت ي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إ ل ى أ ه ل ه مسرورا و أ م ا من أ و ت ي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيه وراء ظهره يعني يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره إ ه ا ن ة له إ ه ا ن ة له والعياذ بالله ولهذا يقولون إ ن بعض الطوائف الليه الطوائف الضاله إ ذ ا مات ميتهم يقطعون يده, يقطعون يده اليسرى يقولون علشان انه ما ي ل ق ا له يد ي س ر ى يعطى كتابه بها يعطى باليمنه ماله إ ل ا وحده ماله إ ل ا يد وحده اي ن ا م نعم و أ ؤ م ن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب ع ر ص ة ا ل ق ي ا م ة كذلك مما يكون مما في اليوم ا ل آ خ ر حوض النبي صلى الله عليه و سلم له حوض طوله شهر و عرضه شهر ماؤه أ ش د بياضا من اللبن و أ ح ل ى من العسل آ ن ي ت ه عدد نجوم السماء ا ل آ ن ي ة الذي ي غ ر ف بها من يشرب منه ش ر ب ة و ا ح د ة لا ي ض م ا بعدها أ ب د ا ترد أ م ت ه عليه الحوض فيسقيهم صلى الله عليه وسلم ويرد عليه أ ن ا س فيمنعون فيقول يا ربي امتي فيقال له لا تدري ماذا أ ح د ث بعدك فيمنعون والعياذ بالله من ورود الحوض الذين يحدثون في الدين ويبتدعون في الدين يمنعون من ورود الحوض نعم و أ ؤ م ن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب ع ر ص ة القيام ة ا ل ع ر ص ة المكان العرصة هي المكان الواسع ن ع ماؤه م أ ش د بياضا من اللبن و أ ح ل ى من العسل نعم آ ن ي ت ه عدد نجوم السماء من شرب منه ش ر ب ة لم ي ض م ا بعدها أ ب د ا نعم و أ ؤ م ن ب أ ن الصراط منصوب على شفير جهنم نعم ومما يكون في ا ل ق ي ا م ة موقف الحساب موقف الحساب يحاسب الخلائق يوم ا ل ق ي ا م ة ح ا س ب ه م الله جل وعلا فالكافر يحاسب حساب تقرير يقرر في أ ع م ا ل ه ا ل ك ف ر ي ة حساب تقرير ما هو حساب م و ا ز ن ة بين الحسنات ل س ي ئ ا ت لانه ليس لهم حسنات و إ ن م ا يقرر ب أ ع م ا ل ه و أ م ا المؤمنون فيحاسبون على أ ع م ا ل ه م ل أ ن لهم حسنات ولهم سيئات فمنهم من لا يحاسب يدخل ا ل ج ن ة بغير حساب كما في حديث السبعين ا ل أ ل ف الذين يدخلون ا ل ج ن ة بلا حساب ولا عذاب ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو ا ل ع ر ب فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إ ل ى أ ه ل ه مسرورا ومنهم من يناقش الحساب يحاسب حساب م ن ا ق ش ة و ا ل أ و ل يحاسب حساب ع ر ب فقط حساب ع ر ب يسير وهذا يحاسب حساب م ن ا ق ش ة قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب نعم و أ ؤ م ن ب أ ن الصراط منصوب على شفير جهنم بعد هذه ا ل أ ه و ا ل كلها فيه الصراط الصراط منصوب على متن جهنم على متن والصراط هو الطريق وهو ما يسمى ب ا ل ق ن ط ر ة يعني يسمى بالقنطرة تعرفون ا ل ق ن ط ر ة أ ن ت م اللي تمد على وادي ولا على جبال ق ن ط ر ة يمد هذه ا ل ق ن ط ر ة على النار على متن جهنم على وسط ا ل جهنم يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط ادق من الشعر و أ ح د من السيف و أ ح ر من الجمر يمر الناس عليه على قدر أ ع م ا ل ه م تجريبهم أ ع م ا ل ه م فوق الصراط فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ما م د ي ك تشوفه له ر ا ي ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب ا ل إ ب ل ومنهم من ي ع د عدوى ومنهم من يمشي مشيه ومنهم من يزحف ز ح ف ا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم وهذا مذكور في ا ل ق ر آ ن قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ج ث ي ة ثم لننزعن ا من كل ش ي ع ة أ ي ه م ا ش د على الرحمن عتيا ثم لنحن أ ع ل م بالذين هم أ و ل ى بها صليا و إ ن منكم إ ل ا واردها كل الناس يردون جهنم و إ ن منكم إ ل ا واردها متى يردها على الصراط كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ج ث ي ة هذا الصراط أ ه و ا ل ع ظ ي م ة يعني كل هول أ ش د من الهول الذي قبله ف إ ذ ا تجاوزوا الصراط أ و ق ف و ا للقصاص يقتص لبعضهم من بعض اللي عليهم مظالم للناس واللي يقتص لبعضهم من بعض ف إ ذ ا هذبوا و نقوا اذن لهم في دخول ا ل ج ن ة نعم و أ ؤ م ن ب أ ن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أ ع م ا ل ه ن ع م ما تمر بنشاطك ولا شبابك ولا معك شي ء يمضيك لا أ ع م ا ل ك مالك الا اعمالك هي اللي تعديك هي اللي ت على د ي ك ع هذا الصراط نعم يمر به الناس على قدر أ ع م ا ل ه م و أ ؤ م ن ب ش ف ا ع ة النبي صلى الله、نقف. عليه وسلم نقف عند هذا نقف عند هذا. هذا بعض أ و أ ش د ما يكون من أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة وتفاصيل ما يكون في يوم ا ل ق ي ا م ة والله تعالى أ ع ل م ص ل ى الله وسلم على نبينا محمد نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وجزاكم الله خيرا هذا سائل يقول هل ا ل إ ي م ا ن بما يكون بعد الموت ج م ل ة أ ن يقال أ ن نعتقد بما يكون بعد الموت ج م ل ة دون أ ن نفصل هل هذا يكفي في اعتقادنا أ م لا بد من التفصيل ب ا ل ن س ب ة للعام يكفي أ ن ه يؤمن ب ا ل ج م ل ة أ م ا العالم فلا بد من التفصيل من علم فلا بد أ ن ه يؤمن بكل ما علمه بالتفصيل نعم نعم ورد هذا, ورد هذا في حديث لا ب أ س به أ ن س و ر ة عشرون آ ي ة شفعت لصاحبها من عذاب القبر نعم أحسن الله إليكم صاحب إليكم الفضيلة وهذا يقول ما تعالى والجوع والمصائب التي يصيب الكفار وقيل المراد للعذاب ا ل أ د ن ى عذاب القبر فلنذيقنهم من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر وعلى هذا التفسير تكون هذه ا ل آ ي ة من أ د ل ة عذاب القبر كذلك قوله تعالى و إ ن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون قالوا هذه في عذاب القبر نعم وفي قوله تعالى في آ ل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم ا ل س ا ع ة ادخلوا ال فرعون أ ش د العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في الدنيا يعني هذا عذاب القبر يعرضون عليها في الصباح والمساء وهم في قبورهم نعم فهذه من أ د ل ة عذاب القبر في ا ل ق ر آ ن الكريم م ن ع احسن الله ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائم يقول إ ذ ا لم يستطع الانسان الجواب على أ س ئ ل ة م ن ك ل ونكير وكان موحدا لكنه عاصم فهل يخرج من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من إ ي م ا ن المؤمن يجيب المؤمن يجيب ولو كان عاصم المؤمن بالله ورسوله يجيب بالجواب الصحيح ولو كان ع ا ص ي وقد يعذب في قبره بقدر ذنوبه وهذا من التمحيص له من التمحيص ي ع ذ ب بقدر ذنوبه ثم يوقف عنه العذاب لو ورد أ ن ه يعذب في ا ل ن م ي م ة ي ع ذ ب الذي لا يستثر من بوله هذه معاصي يعذب فيها المؤمن في قبره لكن ما هم معناه أ ن ه مثل المنافق يقول ها ها لا أ د ر ي نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائل يقول هل ا ل إ ي م ا ن بالمغيبات ا ل أ خ ر ى مثل خروج ا ل س ا ع ة من المغرب أ و ا ل م ل ا ئ ك ة داخل في ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر هذا ما هو من من اليوم ا ل آ خ ر خروج الشمس ا ل م غ ر بهذا في الدنيا ما هو لكنه من علامات ا ل س ا ع ة من علامات قرب ا ل س ا ع ة وهو في الدنيا ليس في ا ل آ خ ر ة نعم رجل وعلا فهل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن ت أ ت ي ه م ب غ ت ة فقد جاء أ ش ر ا ط ه ا يعني علامات جاءت علاماتها وعلاماتها كما ذكر العلماء علامات ص غ ي ر ة وعلامات م ت و س ط ة وعلامات كبرى منها خروج الشمس من مغرب ه ذ ا من العلامات الكبرى نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا يقول ما هي الأسباب صاحب سائم المنجية من الله الفضيلة وهذا ما عذاب القبر؟ إليكم يقول هي ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ا ل أ س ب ا ب ا ل م ن ج ي ة ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة نعم و ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل نعم ويقول هل معرفه السيره النبويه من اسباب ا ل إ ج ا ب ه على اسئله منكر ونكير من اسباب الايمان د ر ا س ة ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة من أ س ب ا ب ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ي م ا ن سبب ل ل ا ج ا ب ة ثبت الله الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالقول الثابت ف د ر ا س ة ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة للاطلاع و ا ل م ع ر ف ة و م ح ب ة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أ س ب ا ب ا ل إ ي م ا ن الذي يثبت الله به المؤمن نعم أحسن الله صاحب الفضيلة. ثبتت القبر هو هو يوضع في قبره ضمة يوضع ما أنه هو في أ ن ه يضمه ثم يفرج عنه و قال صلى الله عليه و سلم لو ان نجا أ ح د من ض م ة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أ و في بحر أ و في بر كل من مات ف إ ن ه يكون في البرزخ يكون في البرزخ بين الدنيا و ا ل آ خ ر ة سواء دفن أ و لم يدفن و ي أ ت ي ه ما يختص بالقبر في أ ي مكان إن كان والله على كل شيء قدير نعم ن أنها تنكر عذاب ونعيمة ك ر القبر القبر ة لعذاب عذاب فقط أم ينكرون الغار ينكرون ما يجري في القبر يقولون القبر ما في شيء, شيء لا عذاب ولا نعيم نعم قل هل يعرف الشخص وقت الحساب أ ه و من أ ه ل ا ل ج ن ة أ و أ ن ه من أ ه ل النار أ و أ ن ه يعرف ذلك مما يحدث له في قبره نعم يعرف الحساب يعرف أ ن ه إ ن كان نوقش الحساب فهو على خطر و إ ن كان نحوسب حسابا يسيرا فهو من يعني من أ ه ل ا ل ج ن ة يعرف هذا عند الحساب نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا س ا ئ ل يقول المسلم صاحب الكبيره اذا مات عليه ا وعذاب ا ل ق و ر لا شك يقول انه ان نجا إن من, من, من سؤال الملكين فما بعده ايسر منه ان نجا من سؤال الملكين فما بعده ان نجا من ف ت ن ة ا ل ق و ر فما بعدها ايسر منها لكن من يضمن لك ا ل ن ج ا ة من فتنه ة القبر ا ل ل نعم أحسن الله إليكم ص القبر ح ب ا ف ض ي ي ل ة هذا سائم و ل المسلم ا ص ح ا ل ك ب ي إذا مات عليها فقض الله فقضى أ نعم يدخله ي النار بسببها. فهل بسببها ن في ويرى قبره المؤمن ج ن لأنه ة س ل حاله ل م أم ماذا يكون حاله؟ نعم م ا يكون على خير إ ن شاء الله في الدنيا وفي القبر وفي ا ل آ خ ر ة ولو ناله شيء من العذاب ف إ ن ه م آ ل ه إ ل ى ا ل ج ن ة نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائل يقول هل الذي ينعم أ و يعذب في القبر الروح أ و الجسد أ و كلاهما كلاهما الروح والجسد ك ل ا ف الذين يقولون إ ن العذاب على الروح فقط والجسد يفنى ولا يبقى له شيء لا الله قادر ان يعذب الجسد ولو كان ترابا الله قادر على ذلك فالعذاب أ و النعيم للروح وللبدن جميعا نعم ن ما هو؟ ما هو من من الجنة أو النار جملةً كما سمعتم لكن القبور كما إذا أردت تراجع كتب العقيدة الموسعة إلى دخول جملة تفصيل كتب أو أردت سمعتم تراجع كتب العقائد ا ل م و س ع ة نعم وفيه المؤلفات في اليوم ا ل آ خ ر مثل ب د و ر السافره في أ ح و ا ل ا ل آ خ ر ة للسيوط وغيره راجعها و ت ش و ف إن ش ا ء ان ل ل ه ع م أحسن ا ل ل إليكم صاحب الفضيلة هل ه صاحب ا س ء يقول جاء في بعض عن النبي صلى الله أ ح ا ا د ي ث عن ن ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم قوله ل فيحشر ا نعم ا القيامة حفاتا س يوم ر غرلا ا ا ت ب ه ما معنى قوله بهمة قوله ا لا ب ه م و ل ل أعلم لا ه ينطقون نعم أحسن ا ل ل هذا إليكم صاحب الفضيلة صاحب ه السائل يقول سمعنا في الدرس من فضيلتكم أ ن الذي يسوق الناس إ ل ى أ ر ض المحشر هم ا ل م ل ا ئ ك ة وقد جاء حديث أ ن الذي يسوق الناس هي النار التي تخرج من أ ر ض اليمن فارجو ان ترضي الله هذا, هذا في, الدنيا. في الدنيا قبل قيام ا ل س ا ع ة هذا من علامات ا ل س ا ع ة نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إ ل ى المحشر هذا في الدنيا أ م ا في ا ل آ خ ر ة ف الملائكه يكون صفوف من وراء, من وراء الجن و ا ل إ ن س يا معشر الجن و ا ل إ ن س إ ن استطعتم أ ن تنفذوا من أ ق ط ا ر السماوات و ا ل أ ر ض فانفذوا يجمع الله الجن و ا ل إ ن س في صعيد واحد ويكون صفوف ا ل م ل ا ئ ك ة من ورائهم محيطين بهم نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا ا ل س ا ئ ي يقول هل صحيح أ ن أ ص ع ب وقت في ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن و أ ه م وقت هو وقت عرض ا ل أ ع م ا ل عليه من الله جل وعلا لا شك ان هذا موقف خطير عرض أ ع م ا ل ك ولا تدري ما تدري أ ي ه ا ارجح الحسنات أ و السيئات وموقف لا شك مخيف نعم احسن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ئ ل يقول في قول الله تعالى أ و ل ئ ك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أ ع م ا ل ه م فلا نقيم لهم يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا هل الذين حبطت أ ع م ا ل ه م من اليهود والنصارى ونحوهم لا يقام لهم وزن يوم ا ل ق ي ا م ة وكيف نوافق بينه وبين وزن ا ل أ ع م ا ل للناس جميعا ا ما لهم حسنات توازن بالسيئات كل أعمالهم والكفر والعياذ بالله ما لهم شيء يوازن ويحاسبون عليه وإنما يقررون بأعمالهم لهم لهم كل عليه ه حتى سيئة يقررون يعترفوا شيء الكفرية نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا سائم يقول هل صحيح ما يقال أ ن أ ر ض الحشر يكون في أ ر ض الشام نعم نعم الحشر يكون في أ ر ض الشام كما قال تعالى هو الذي أ خ ر ج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ل أ و ل الحشر يعني أ ر ض الشام ل أ ن اليهود جلوا الى أ ذ ر ع ا ت من أ ر ض الشام م ن ع أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا سائم يقول ي ما الجمع بين هذين الحديثين حديث يؤتى بالرجل السمين يوم ا ل ق ي ا م ة فلا يزن عند الله جناح ب ع و ض ة وحديث كلمتان حبيبتان إ ل ى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان نعم يوزن الإنسان وتوزن أعماله يوزن ا ل إ ن س ا ن و ي توزن أ ع م ا ل ه أ ي ض ا نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا س ا ئ ل يقول في الميزان فيمن تساوت حسناته و سيئاته كيف يكون حاله هل يكون من اهل الجنه ام من اهل النار و قيل إ ن هذولهم أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف وهو جبل بين ا ل ج ن ة و النار يكون فيه من تساوت حسناتهم و سيئاته و قيل إ ن ه م أ ه ل الاعراف أ ط ف ا ل المشركين و قيل أ ق و ا ل غير ذلك لكن قيل أ ن ه م من تساوت حسناتهم وسيئاتهم نعم وعلى ا ل أ ع ر ا ف رجال يعرفون ك ل م س ي م ا ه م ان سلام عليكم لم يدخلوها قال الله جل وعلا لم يدخلوها وهم يطمعون اهل ا ل أ ع ر ا ف ما د خ ل و ا ل ج ن ة لكن يطمعون في دخولها نعم أحسن الله إليكم صاحب هلسان الله الفضيلة إليكم يقول لما ذكر الله جل و علا استلام الناس للكتب يذكر بعضهم أ ح ي ا ن ا بشماله و أ ح ي ا ن ا من وراء ظهره فما الفرق بينهما الجمع يجمع بينهما ب أ ن ه ي أ خ ذ الكتاب بشماله من وراء ظهره ه ا ن ة ا له ل ما ي أ خ ذ ه من أ م ا م ه نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا ل س ا ئ ل يقول هل سقي النبي صلى الله عليه و سلم هل هل سقي النبي صلى الله عليه و سلم من يرده على ا ل ح و ر بيده الشريف ثابت هنا اي نعم يسقي أ م ت ه قال أ ن ا فرطكم على الحوض فرطكم يعني السابق على الحوض. الفرط س ا الحوض ا ب ق على ل هو ا ل ل ي يسبق إ ل ى الماء الفرط هو ا ل ل ي يسبق إ ل ى الماء ليسقي قومه نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول ماهي أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل النوافل التي تنصحون بها بالاستعداد ليوم المعاد ما هي أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل النوافل أ ف ض ل اي ه ما هي أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل النوافل النوافل اي نعم التي تنصحون بها للاستعداد ليوم المعاد ذكر العلماء يعني اقوال في أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل النوافل قيل هو الجهاد في سبيل الله وقيل طلب العلم طلب العلم هو أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل النوافل وقيل ه الجهاد في سبيل الله هو أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل ثم قيام الليل قيام الليل و التهجد في الليل من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل الصيام النوافل نعم أ ع م اعمال ل كثيرة ن أحسن ل ل ه إ ي كثيره م صاحب الفضيلة هذا ح السائل في يقول ي د الحوض د أقوام ويقال ا للنبي صلى ل ل عليه وسلم إ نعم ك لا تدري ماذا تدري أحدث ب د الإحداث البدع ك فهل الفضيلة في هذا هو أهل يا صاحب الفضيلة هو في أهل البدع خاصة أ حتى في أهل الكبائر والذنوب في اهل الرده إنهم لم ورد ذ ا و في الحديث إ ن ه م لم يزالوا مرتدين على اعقابهم هذا في أ ه ل ا ل ر د ة والعياذ ل ل ه الذين ارتدوا عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم وكم يرتد من عن دين الرسول بالمئات بل بالالاف يرتدون عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اللهم س ت ا ذ احسن الله إ ل ي ك م صاحب الفضيله هذا س ا ئ ل يقول تبديل ا ل أ ر ض والسماوات هل يكون قبل النفخ ام بعده الله أ ع ل م الله اعلم ه يتبدل يوم تبدل الأرض غير ا ل أ ر ض والسماوات نعم احسن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة ه ل س ا ئ ل يقول هل الكفار يمرون على الصراط على مثل جهنم مالهم اعمال تجريبهم كيف يمرون ومالهم اعمال تجريبهم ظ ا ه ر اللي يمرون المنافقون اللي يدعون ا ل إ ي م ا ن ولكن ما, ما معهم شيء يمشيهم ويقعون في النار نعم أحسن ا ل ل ه إليكم ص ا ح ب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ئ م يقول ما المقصود بقوله تعالى و إ ن منكم إ ل ا واردها المرور على الصراط المرور على الصراط على هذا الورود نعم أحسن ا ل ل ه إليكم ص ا ح ب ا ل ف ض ي ل ة وهذا س ا ئ م يقول جاء في وصف الصراط في الحديث أ ن ه أ د ق من الشعر و أ ح د من السيف وجاء أ ي ض ا أ ن ه دحض مزله أين والسؤال يا صاحب ا ل ف ض ي ل ة الدحض ا ل م ز ل ة لا يكون إ ل ا بطريق واسع فكيف نجمع بين هذين الحديثين دحض ا ل م ز ل ة بسبب دقته و حرارته بسبب دقته و حرارته يكون م ز ل ة نعم ما يثبت عليه نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب الفضيله على س ا ئ ن يقول ما المراد بعرصات ا ل ق ي ا م ة البقاع البقاع التي يحشر فيها الناس العرصه ا ل ب ق ع ة نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة ويقول في سؤاله الثاني الميزان له لسان وكفتان ما معنى اللسان وهل هو لسان ناطق تروح تشوف الموازين اللي عند التجار و تشوف اللسان اللي يصير بالوسط إ ذ ا اعتدل فالميزان متوازن ومعتدل و إ ذ ا مال اللسان فيه ف رجحان تروح تشوف تعرف إ ن شاء الله نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل يمر الرسل عليهم السلام على الصراط الرسل واقفون على الصراط يقولون اللهم سلم سلم ما جاء في الحديث نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا س ا ئ ل يقول هل س و ر ة ا ل ق ي ا م ة د ا ل ة على أ ه و ا ل ذلك اليوم كل كل كثير ل ك من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن في أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة ومنها س و ر ة ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا برق البصر وخسف القمر ج م ع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المفر كلا لا وزنك مالك شيء يؤويك ولا يمنعك إ ل ى ربك يومئذ المستقر فيها أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة على ا س ا ئ يقول من المعلوم أ ن أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة من صراط وميزان صفاتها غ ي ب ي ة لا يعلمها إ ل ا الله وتوجد ا ل آ ن يا صاحب الفضيله مطويات تميز هذه ا ل أ ه و ا ل وتكون عليها رسومات هذه باطله, باطلة صدر فيها من ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة التحذير منها ل أ ن باطله تصوير لامور الغيب التي لا يعلمها إ ل ا الله فهي يعني عبث عبث باطل وهم يظنون انه في تخويض وفي ترغيب ما يجوز هذا هذا لا يجوز هذا من العبث نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائل يقول هل المراد بالقصاص قبل ا ل ق ن ط ر ة أ م في ا ل ق ن ط ر ة بعدما يتجاوزون الصراط قبل دخول ا ل ج ن ة نعم يوقفون ويقتص لبعضهم من بعض السائم نعم ا ذ إذا كذب المذكور ك و يقول ر في المنافق في الحديث إذا حدث كذب. هل المنافق المذكور في الحديث هل حدث إ ذ ا حدث كذب و إ ذ ا وعد أ خ ل ا لا لا هذا المؤمن المؤمن يكون عنده شيء من صفات المنافقين أ م ا المنافق الخالص والعياذ بالله هذا كافر المنافق الخالص هذا كافر أ م ا اللي فيه ص ف ة من صفات المنافقين وهو ما فيه كفر مؤمن فهذا لا هذا من المؤمنين لكن عنده نقص في إ ي م ا ن ه نعم فالنفاق على قسمين نفاق أ ك ب ر ونفاق أ ص غ ر أ و تقول نفاق اعتقادي وهذا كفر والعياذ بالله أ و نفاق عملي وهذا ليس كفرا و إ ن سميت كفر هو كفر اصغر نعم والنفاق ا ل أ ص غ ر يصدر من المؤمن من بعض المؤمنين أ س نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة إليكم يقول ا هم اللي في الدرك ا ل أ س ف ل من النار أ م ا المؤمن اللي عنده ص ف ة من صفات المنافقين هذا معرب ّ للوعيد لكنه لا يخلد في النار نعم كلهم في ا ل ج ن ة لكن ا ل ل ي عينهم الرسول و بشرهم يمتازون على غيرهم ا ل ع ش ر ة بشرون بالجنه ثابت بن قيس بن شماس هؤلاء لهم م ي ز ة على غيرهم بلا شك هذا من فضائلهم أ ن ه م مبشرون بالجنه ة نعم أحسن ا ل ل إليكم صاحب الفضيلة هذه سائلة تقول صاحب ا ب هذه نعم ي يلح ل ي كثيرا بأن أ س ح له بالجهاد ليناصر إخوانه و أ ن ا غير ر ا ض ي ة ولست م و ا ف ق ة ل أ ن ي لا أ ع ل م عن ح ق ي ق ة هذا الجهاد و أ خ ش ى أ ن يعود علينا ب أ ف ك ا ر التكفير والتفجير فهل أ ن ا آ ث م على منعه من الذهاب إ ل ى هناك أ ن ت م ا ج و ر ة على منعه ل أ ن ه يعرض نفسه لخطر ما يدري ا ش ع و أ ي ض ا خطر في ا ل ع ق ي د ة وخطر في الموت و ا ل ن ت ي ج ة ماهي يا ا خ و ا ن الجهاد له ضوابط وله أ ح ك ا م لا بد من توفرها إ ذ ا ان ولي ا ل أ م ر أ م ر بالجهاد ف إ ن الناس يتقدمون أ و فتح باب للتطوع يتقدمون الجهاد من صلاحيات ولي ا ل أ م ر هو اللي ي أ م ر به نظمه هو اللي ينظمه هو ا ل ل ي يرسل المجاهدين ويراقبهم ي ت ا ب ع ه م بس ك ل يروح ويقول انا ب ج ا ه د ولا يدرون يروح وقد ي أ ت ي يرجع الينا كما ذكرت السائح يرجع الينا متنكرا يكفرنا و يقتلنا ويحمل السلاح علينا ويسمي هذا الجهاد نعم نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م انتهش والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على ن ي ن محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واؤمن بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اومن معناه أ ص د ق و أ ع ت ق د حصول ش ف ا ع ة محمد صلى الله عليه و سلم و ذلك في يوم ا ل ق ي ا م ة فمبحث ا ل ش ف ا ع ة يتعلق بما يكون في اليوم ا ل آ خ ر فما زال الشيخ رحمه الله فيما يكون في اليوم ا ل آ خ ر و منه ا ل ش ف ا ع ة ا ل ش ف ا ع ة ماخوذ من الشفع و هو ما كان أ ك ث ر من واحد فالواحد يقال له وتر و الاثنان يقال لهما شفع قال تعالى و الشفع و الوتر الشفع هو ما كان أ ك ث ر من فرد و أ م ا الوتر فهو الفرد هذا في ا ل أ ص ل في ا ل ل غ ة و أ م ا في الاصطلاح ا ل ش ف ا ع ة يراد بها ا ل و س ا ط ة في قضاء الحوائج عند من يملكها ا ل و س ا ق ه للمحتاج في قضاء حاجته عند من يملكها ل أ ن طالب ا ل ح ا ج ة واحد ف إ ذ ا انضم إ ل ي ه و ا س ط ة صار شفعا بدل أ ن كان واحدا لذلك سميت الشفاعه وبعضهم يقول ا ل ش ف ا ع ة هي طلب الخير للغير طلب الخير للغير هذه هي ا ل ش ف ا ع ة و ا ل ش ف ا ع ة على ق س م ي ن ش ف ا ع ة عند الله و ش ف ا ع ة عند الخلق ا ل ش ف ا ع ة عند الخلق تنقسم إ ل ى ق س م ي ن ش ف ا ع ة ح س ن ة و ش ف ا ع ة س ي ئ ة قال تعالى من يشفع ش ف ا ع ة ح س ن ة كله نصيب منه ا ومن يشفع ش ف ا ع ة س ي ئ ة يكن و له كفل منه ا ف إ ذ ا كانت ا ل ش ف ا ع ة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي ح س ن ة كما لو تشفع بجاهك, تشفع بجاهك عند السلطان أ و عند ولي ا ل أ م ر في قضاء ح ا ج ة أ خ ي ك أ و تشفع عند غيره ممن عندهم الحوايج للناس كالموظفين والمدراء و ا ل أ غ ن ي ا ء فتشفع ل إ خ و ا ن ك في تحصيل مطالبهم ا ل م ب ا ح ة ومصالحهم ا ل ن ا ف ع ة فهذه ش ف ا ع ة ح س ن ة ل أ ن ه ا من التعاون على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه قد قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء اشفعوا تؤجر و ا ا ل ش ف ا ع ة ا ل ح س ن ة فيها أ ج ر لما فيها من النفع للمحتاجين و أ م ا ا ل ش ف ا ع ة ا ل س ي ئ ة فهي ا ل ش ف ا ع ة في أ م ر محرم كان تشفع في إ س ق ا ط حد من حدود الله م ن وجب عليه أن ل ا يقام عليه الحد هذه ش ف ا ع ة م ح ر م ة وملعون من قام بها قوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ولما أ ر ا د أ س ا م ة بن زيد رضي الله عنه أ ن يشفع في ا م ر أ ة وجب عليها حد ا ل س ر ق ة وشق ذلك على قومها فطلبوا من أ س ا م ة أ ن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قطع يدها فشفع أ س ا م ة وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه غضبا شديدا وقال أ ت ش ف ع في حد من حدود الله إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم أ ن ه م كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و إ ذ ا سرق فيهم الضعيف أ ق ا م و ا عليه الحد وايم الله لو أ ن ف ا ط م ة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت أ ق ط ع ت يدها وفي الحديث لعن الله من آ و ى محدثا آ و ا ه يعني حماه من إ ق ا م ة الحكم الشرعي عليه ف ا ل ش ف ا ع ة ا ل س ي ئ ة هي ما كانت في شيء محرم ولا تجوز هذا عند المخلوقين أ م ا ا ل ش ف ا ع ة عند الله جل وعلا فهي ث ا ب ت ة في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ذلك بان أ ن يكرم ل ل ه ب أ يكرم الله بعض عباده في أ ن يدعو ل أ خ ي ه بما يخلصه من العقاب يوم ا ل ق ي ا م ة تكريما للشافع و ر ح م ة ً بالمشفوع فهذه هي ا ل ش ف ا ع ة عند الله أ ن ي أ ذ ن الله جل وعلا لبعض أ و ل ي ا ئ ه في أ ن يدعو الله ب أ ن يسامح من من استوجب ا ل ع ق و ب ة ويعفو عنه وهذه ث ا ب ت ة في ا ل ق ر آ ن لكن بشرطين الشرط الاول أ ن تطلب ا ل ش ف ا ع ة من الله تطلب الشفاعه من الله ي أ ذ ن الله بها فلا أ ح د يشفع عند الله إ ل ا ب إ ذ ن ه لا يشفع عند أ ح د عنده إ ل ا ب إ ذ ن بخلاف المخلوقين فقد يشفع الشفاعه عندهم ولو لم ي أ ذ ن و ا بل ربما يكرهون ذلك أ م ا الله جل وعلا ف إ ن ه لا يشفع عنده أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن ه من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه